والذاريات ذ ونفحاملات مقرفذاريات سر ف المقمات أمرر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 هل أتاك حديث غيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما فررغَ إ أَهليهِ فَجاء بِعجلل للسمين فقَّ بَغْمُ إليلى طَالَ ألا تأتُون فأَدَ سَمِ مِن خفَ ف قال لا تخَفف وَوبشرُون بغُول مِن عليم إ فَأقَلَ رأتُهُ فيِي صّة فصفَةُ وجهها وقال تجز عقيم إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم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 وَالسَّمَاءَ بَنَيناها بِأَيْدٍ وَإِنَّهَا لَمَوْسُوعٌ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, الله إِنّ لَّكُمْ منه نذير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 ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو الطوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا بمثل ذنوبي صحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون والالطُور وَكتاب منِ مسمكور فيِي رَما شور والالبيدَ الممور والالسَّقُ في المَرفور والبَحر المسجور إنِ بِن ذاابَ بِكَلَاقيع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 تُم بِهَاتَ كَذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أنتم لَا تُبْصِرُونَ اصْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إن الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكُلَاتِهِمْ بِمَا آتَاهُم رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابًا ذَلِيكُمُ الْفَوْزُ كنوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من, عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان له كأن مجنون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا اننا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم ان كنا من قبل ندعو انه هو البر الرحيم فذكر فَمَا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر لتربص به غيب المنون قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوة طاغون أم يقولون تقولون بل لا يؤمنون فليأتوا بحديثي لِيَكَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ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 سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساققا يقولوا سحاب مرغون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وَإنَ إِ لِ الذيذنَ وَلَ عَذابَ بَْدُونَ ذَلكَ وَل أَنكَرًَا لا يَعلَنَ وَصِ حُحْمِ رَِّكَ فَإَّكَ بِعيونينَا فَإن إِكَ بِعيوننَا وَصَصْبِحْ بِحَمحَِركَ حينَ تَقون وَمِنَ الليْل فَسَبسحم وَإذ باًا